أعوى الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجدى الله كتاب أحكمت آياته ثم wil de nelden وَأَنِ استغفروا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ دوروا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل وإن تولوا فإني أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير إلى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير إِنَّ إنهم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة ستة وكان عَرْشُهُ هو الرحمنُ ما في أَيُّكُمْ بدور قوم ليقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر ولئن أقل Oh, no. Ik kom Or the in لا يقولننا ظننا ذلك الا الذين لَا وعملوا مَا فَلَا عَالَمُ لَكَ تَعْرِكُ Oh, <laughs> oh, فَلَا لَكَ تَعْرِكُونَ فضائكم به صدرك هاي يقولوا لولا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا All <laughs> I <laughs> love